وما جعل أبعياءكم أبناءكم 110. ذلكم قولكم بأفواهكم 111. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 112. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا 119. وآباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 111. ويفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا 113. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم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 117. وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا 118. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 117. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا 118. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض لا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرًا وَإِذْ طَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ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 117. لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 118. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 119. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 110. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا 111. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 111. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما 112. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 112. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لَمْ لم وَكَانَ وكان الله على كل شيء قديرا 113. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إن كنت نتردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي نمتعكن واسرح كن سرحا جميلا 129. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما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 122. إتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 124. الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله 112. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 113. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 119. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 110. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 117. أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 119. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكِي لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ 129. زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 120. وكان أمر الله مفعولا 121. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمُو اللَّهِ قَدْ رَمَّ قُدُورَ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَسِيبًا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 115. وسبحوه بكرة وأصيلا 116. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 117. وكان بالمؤمنين رحيما 118. يوم يلقونه سلام 112. وأعد لهم أجرا كريما 113. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 114. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 فانكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 119. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 110. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ مِمَّا عَطَّيْتَ وَلَا تُكَلِّفُوهَا مَا أَعْيَيْتُم خَالِكَ وَلَا ضَارًّا كَي يَعْلَمَ مَا حَرَّمَ رَبُّكَ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 111. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما تَشَاءُ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذِنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيُضَيِّنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 تدخلوا بيوت النبي إلا أن يأذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشو ولا مستنسين لحديث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 129. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليه إن في آباء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 يَا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 113. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا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 يا أيها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 117. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا 118. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا 119. يا أيها الذين آمنوا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 111. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 119. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا